فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على ضراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 اذ فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذلهم لا يؤمنون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 وَمَا لا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ من مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ بضل بِضُلِّ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٍ أو ولا ينقذون إِنِّي إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا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 انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الزراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون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 أرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن, أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إن وإليه ترجعون والصفى